الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت إِنَّ لَكُمْ فِي آيَتِهَا لَآيَاتٍ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا, ولا تمسوها بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَاءَكُمْ خُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِ عَدِيٍّ وَإِذْ وَأَرْثَكُمْ وتمحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استوعفوا لمن آمن منهم أتعلمون, أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا, وقالوا يا صالح اغتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثبين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 اللهم آمين. آمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنقنجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعود او لا تعود نبي ملتنا قال اولاكن كارهين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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هو الخاسرين فتولى عنه وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين الله لمن حمده ربنا সালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ আকাশী বেগুনি হলুদ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 जान कत कार्यक्रे मोमिन बंदा लीजर क्ष के इसलमी रंगे रंजित कर जीवन रंग धनु प्रति मंगलवार पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठटाय बांगलेशे बीस टी बांगल् मानवतारुणा स्वरूप মহান দিয়ে রাস্তা তাম সৃষ্টির জন্য सल्लल्लाहु महानद्लासल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाल शांति दूध परवर्ती अनुष्ठान पीस टी الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنك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 يعرب ربنا كل شيء الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان انت خير الفاتحين وقال الملؤ الذين كفروا من قومه لئن اتبعت شعيبا انكم اذا لخافرون فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف اسعى على قوم كافرين الله لمن حمده ربنا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 هذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم مرددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدليل اليس الله بأحكم الحاكمين الله, سمع الله لمن মন শামী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 ولا انتم ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين قل هو الله أحد الله الصبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد সমীন শামী ربنا फिल्टार कर पानी विशुद्ध कर रक्त पवित्र कुरने अनेक बारिमुस जर्थात तुम्हारा नामज दओ जी सम्पद के विशुद्ध कर बर्तमान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 এই দায়িত্ব পূরণ করুন শিখ চারোদিকে চলছে এক জোয়ার জান্নাতের সরল পথে শয় পা সে পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবলমাত্র বাংলায় জানুন কেন যা প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমা আবেদন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়